بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكى فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من 11. وهو يخشى 12. فأنت عنه تلهى 13. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة كتل الإنسان ما أكفرة من أي شيء خلقه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 فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وعنباً وقباً وزيتوناً ونخلاً وحدائق غلباً وفاكهة وأباً متاعاً لكم ولأنعامكم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 لكل مرء منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سهرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا المعودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعْرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسُمَّا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّةِ الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس إنه لقول رسول كريم قوة عند ذي العرش مكین مطاع سم أمین وما صاحبكم بمجنون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 إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستكيم وما تشاءون إلا أن يشاء